قال المَلَهُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِ إِلَّا نُخْرِجَنَّكَ يَا كَعْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَوْمِكَ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا Bol